بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والحمد لله وصحابه ورحمه الله وإن الميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وطهار ويمين وإلى منو شيئا فظهار لازال مصنف رحمه الله يذكر ألفاظ كناية قد تقع طلاقا وقد لا تقع طلاقا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 من طلاق، فإن واه طلاقا يقع طلاقا، وإن واه ظهارا وقع ظهارا، وإن واه يمينا وقع يمينا، وكونه يكون طلاقا هذا ظاهر بالنية، وكان يقع ظهارا لنا على قول المصنف أنت علي حرام أو أنت كلميته تساوي عند المصنف أنت علي كظهر أمي فعنده كالظهار ويقع يمين أنت كلميته يعني من ناحية المنع وأجر السلف رحمه الله أنه ما كان فيه حث على الطلاق أجره حكم اليمين فيكفر فيها أو يحنس وسيأتي قال والدم يعني كما أن الدم محرم علي شربه فأنت أيضا محرم عليك الدم لأن الله يقول إنما حرم عليك الميت والدم يجوز. للمسلم من يشرب دما فهنا إذا قال هذه اللفظة لفظة كناية النواه بأحد الأمور الثلاثة يقع ما والخنزير كذلك لأنه محرم أكلها وكذلك لو قال أنت كالغراب أو كالكلب أو كالعقرب أو كالثعبان وغير ذلك من ذلك من الفاض التي هي محرمة على المسلم الحكم فيها يقع ما نواه بالأمر ثلاثة طلاق يمين ظهار وإن لم ينوي شيئا ينمنواه طلاقا ولا ينواه يمينا ولم ينويها أيضا ظهر. وإنما قال تلفظت بهذه اللفظة لزوجتي على قوم مصنف يقع ظهارا والقول الصحيح أنه لا يقع ظهار لا يقع ظهارا بأحد هذه بهذا اللفظ كالميتم يمين يعني مما حرمه على نفسه ويكفي فيه كفارة يمين إذا حنس ثم بعد ذلك قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. قوله وإن قال حلفت بالطلاق المقصود بحلفت بالطلاق يعني ان يقول علي الطلاق يعني يلزم نفسه بالطلاق فكانه ساو هذا بالحلف في الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد وليس معناه وطلاقي لك إن هذه اللفظة لا تجوز إنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل وحده فهي من ألفاظ الشرك فمقصود الفقهاء إذا قال حلف بالطلاق يعني ألزم نفسه بفعل هذا الأمر كإلزام اليمين له بقوله علي الطلاق ومثل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 إلا صادق في ذلك فإذا لم يدخل تطلق وسبق لكم أنه حكم وحكم اليمين لفظت علي الطلاق نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد يقول لو قال علي الزواج أن تأتي معي ولم يأتي فهم الحكم مثل لو قال علي النوم لو ما تأتي معي هذا حثن نفسك يعني حثن للنفس لا يجري عليه احكام الطلاق طيب يا عبد عبدالله لو قال شخص لآخر والله لو ما تدخل سأطلق زوجتي كم طلقت ها ليه نعم ليه سأطلق بواحد طيب يا عاصم لو قال زوجتي طالق عندما دخلت البيت. ها؟ نعم. أيوه. علي الطا... زوجتي طالق عندما دخلت البيت. وما دخل. تطلق. أيوه. يأتي إن شاء الله في تعليق الشروط. طيب برا يقول هل معنى أن لفقت علي الطلاق وعلي الحرام يمين إيش تقول لا لقول مصنف هنا وقال شخص علي الحرام نعم يا سامي علي الحرام نعم يا شمراني ألا قم سنف ظهار طيب لو نوه طلاق يا... نعم حتى لا نوه الطلاق ظهار ألا قم سنف ظهار أول فصلا ولو قال أنت علي يحرامك ظهر أمي فظهارا ولا نوه به الطلاق طيب يا عبد الرحمن يقول ما الفرق بين علي الطلاق إذا لم تأتي لبيتي وبين إذا خرجتي لأهلك فأنت طالق ها الثاني طلاق مشفوط والأول حتى ومنع أيوه تبع قال مصنف ها إيه على ك على كلا الحلين تطلق طيب علي الطلاق وين هو فيه وين عبارته نعم بالسام وين عبارته وين قال حلفت بالطلاق وهو كاذب طيب لزمه حكمة طيب هو كان صادق يلزم ظاهرا وباطنا